Habibi ya habibi ya habibi, entah. Habibi ya, ya hilman, aku takut betul. Aku takut طويلة فتكبر عيني أنا عشت عمري مستنة واتمنى الفرقة علي صعبة وزي الدارة شوقي وأنا عملي لو أغمض عين واصحى ألاقيك هنا للبعد نهاية وانت بقى لد سنة يلا وتعالى أنا قلبي هيتعف كده الليالي وحشني يا غالي يا أجمل مالك طال وديقيني لبوسك بعيني وطبي حنيني لدائي معا